بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحص العده واتقوا الله ربكم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 قد جعل الله لكل شيء قدرا، واللائي مِنَ من المحيض من نساءكم إلى رتبة، إلى رتبة، فعدهن ثلاثة أشهر، واللائي، واللائي لم يحض.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 اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضرهم ولا تضرهم لتضيق عليهم وإن كن اولات حمل فأنفقوا عليهم حتى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته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 وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا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 قد أحسن الله له رزقا. Allah الذي خلق سبع وَمِنَ ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير.